باب فلا تهمسلوا واستعينوا بالصبر والصلاة 6 فإ kumba si la an na thua đây ku عن نفس شيئا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفارة ولا يؤخذ منها فَأَنَّ لكم تغزدون <تصفيق> <تصفيق> That's it. That! كان رضّ الله جزّاراً، وإذ قلتم يا موسى فمی Amen. <laughs> فكلوا هذه القريعة فكلوا من حيث جاءتم مرغدا من حيث جاءتم my يا تفكون من حيث جد مراضى، وتقول البعد جدًا، تفكون حيث جد ولا مورج ذب من السماء من نغوط نطاع there و علی مل ولا غبطه ولا من ولا ما اصبر الواحد لا ما زم